ما لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آل صالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان دطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد ف اتاك حديث الجنود فرعون وسمود بل الذين كفروا في تكذيب والله مراءهم محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ